Kaud limite! Buraslil Ehlin قَمَاءُنَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ كَلَّا هُوَ الْحَيُّ ۛ الْقَيُّومُ ۚ بَلْ عَجِبُوا ou vin pranzok وكال حجير الظفر الله اكبر وكل شيء فعلوه في اللبر وكل صغير وكبير Ngh في be ga na kwa di free de بَنَانَ الْمُسْتَثِينِ نَبِيٌّ جَئْنَا نُذِكِّرُ عَن أَزْهَارِ سِتِينِ